وجوب نفقة الزوجة على زوجها لأن الله لما قال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة بخطاب شامل لآدم وحواء ثم خص آدم دونها في قوله فتشقى دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها من مطعم ومشرب وملبس ومسكن قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه وإنما خصه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيا ليعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج فمن يوم إذ جرت نفقة النساء على الأزواج فلما كانت نفقه حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم بحق الزوجية وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة الطعام والشراب والكسوة والمسكن فإذا اعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور فأما هذه الأربعة فلا بد لها منها لأن بها إقامة المهجة انتهى منه وذكر في قصة آدم أنه لما أهبط إلى الأرض أهبط إليه ثور أحمر وحبات من الجنة فكان يحرث على ذلك الثور ويمسح العرق عن جبينه وذلك من الشقاء المذكور في الآية والظاهر أن الذي في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي في اصطلاح البلاغيين هو ما يسمى مراعاة النظير ويسمى التناسب والائتلاف والتوفيق والتلفيق فهذه كلها أسماء لهذا النوع من البديع المعنوي وضابطه أنه جمع أمر وما يناسبه لا بالتباد كقوله تعالى الشمس والقمر بحسبان فإن الشمس والقمر متناسبان لا بالتباد وكقول البحتري يصف الإبل الأنضاء المهازيل أو الرماح كالقسي المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار وبين الأسهم والقسي المعطفات والأوتار مناسبة في الرقة وإن كان بعضها ارق من بعض وهي مناسبة لا بالتضاد وكقول ابن رشيق أصح وأقوى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم أحاديث ترويها السيول عن الحياة عن البحر عن كف الأمير تميمي فقد ناسب بين الصحة والقوة والسماع والخبر المأثور والأحاديث والرواية وكذا ناسب بين السيل والحياء وهو المطر والبحر وكف الأمير تميم وكقول أسيد بن عنقاء الفزاري كأن الثريا علقت في جبينه وفي خده الشعرى وفي وجهه البدر فقد ناسب بين الثريا والشعرى والبدر كما ناسب بين الجبين والوجنة والوجه وأمثلة هذا النوع كثيرة معروفة في فن البلاغة وإذا علمت هذا فاعلم أنه جل وعلا ناسب في هذه الآية الكريمة في قوله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى بين نفي الجوع المتضمن لنفي الحرارة الباطنية والألم الباطني الوجداني وبين نفي العري المتضمن لنفي الألم الظاهري من اذى الحر والبرد وهي مناسبة لا بالتضاد كما أنه تعالى ناسب في قوله وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى بين نفي الظمأ المتضمن لنفي الألم الباطني الوجداني الذي يسببه الظمأ وبين نفي الضحى المتضمن لنفي الألم الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحوه كما هو واضح بما ذكرنا تعلم أن قول من قال إن في الآية المذكورة ما يسمع قطعا النظير عن النظير وأن الغرض من قطع النظير عن النظير المزعوم تحقيق تعداد هذه النعم وتكثيرها لأنه لو قرن النظير بنظيره لأوهم أن المعدودات نعمة واحدة ولهذا قطع الظمأ عن الجوع والضحو عن الكسوة مع ما بين ذلك من التناسب كله كلام لا حاجة له لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية كما أوضحنا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الوسوسة والوسواس الصوت الخفي ويقال لهمس الصائد والكلاب وصوت الحلي وسواس والوسواس بكسر الواو الأولى مصدر وبفتحها الاسم وهو أيضا من أسماء الشيطان كما في قوله تعالى من شر الوسواس الخناس ويقال لحديث النفس وسواس ووسوسه ومن إطلاق الوسواس على صوت الحلي قول الأعشاء تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل ومن إطلاقه على همس الصائد قول ذي الرمة فبات يشئزه ثأد ويسهره تذأب الريح والوسواس والهضب وقول رؤبه وسوس يدعو مخلصا رب الفلق سرا وقد اون تأوين العقق في الزرب لو يمضغ شربا ما بصق وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة فوسوس إليه الشيطان أي كلمه كلاما خفيا فسمعه منه آدم وفهمه والدليل على أن الوسوسة المذكورة في هذه الآية الكريمة كلام من إبليس سمعه آدم وفهمه فأنه فسر الوسوسة في هذه الآية بأنها قول وذلك في قوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد الآية فالقول المذكور هو الوسوسة المذكورة وقد أوضح هذا في سورة الأعراف وبيّن أنه وسوس إلى حواء أيضا مع آدم وذلك في قوله فوسوس لهم الشيطان إلى قوله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور لأن تصريحه تعالى في آية الأعراف هذه بأن إبليس قاسمهما أي حلف لهما على أنه ناصح لهما فيما ادعاه من الكذب دليل واضح على أن الوسوسة المذكورة كلام مسموع واعلم أن في وسوسة الشيطان إلى آدم اشكالا معروفا وهو يقال إبليس قد أخرج من الجنة صاغرا مذموما مدحورا فكيف أمكنه الرجوع إلى الجنة حتى وسوس لآدم والمفسرون يذكرون في ذلك قصة الحية وأنه دخل فيها فادخلته الجنة والملائكة الموكلون بها لا يشعرون بذلك وكل ذلك من الإسرائيليات والواقع أنه لا إشكال في ذلك لإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة قريبا من طرفها بحيث يسمع آدم كلامه وهو في الجنة وإمكان أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجه لا لكرامه إبليس فلا محال عقلا في شيء من ذلك والقرآن قد جاء بأن إبليس كلم آدم وحلف له حتى غره وزوجه بذلك وقوله في هذه الآية الكريمة على شجرة الخلد أضاف الشجرة إلى الخلد وهو الخلود لأن من أكل منها يكون في زعمه الكاذب خالدا لا يموت ولا يزول وكذلك يكون له في زعمه ملك لا يبلى أي لا يفنى ولا ينقطع وقد قدمنا أن قوله هنا وملك لا يبلى يدل لمعنى قراءة من قرأ إلا أن تكون ملكين بكسر اللام وقوله أو تكون من الخالدين هو معنى قوله في طاه هل أدلك على شجرة الخلد والحاصل أن إبليس لعنه الله كان من جملة ما وسوس به إلى آدم وحواء أنهما إن أكلا من الشجرة التي نهاهم الله عنها نال الخلود والملك وصار ملكين وحلف لهما أنه ناصح لهما في ذلك يريد لهما الخلود والبقاء والملك فدلاهما بغرور وفي القصة أن آدم لما سمعه يحلف بالله اعتقد من شدة تعظيمه لله أنه لا يمكن أن يحلف به أحد على الكذب فأنساه ذلك العهد بالنهي عن الشجرة أيها المستمع الكريم لم تزل لهذا الحديث بقية قد منع منها انتهاء وقت اللقاء ونحن نأمل أن نلتقي إن شاء الله فنتمها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته